أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحيم ألف لام مين كتاب أُنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين للمؤمنين وذكرى للمؤمنين للمؤمنين فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج من هول ذره وذكرى للمؤمنين كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج من هول ذره وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ما أنزل إليكم من ربكم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم إليكم من ربكم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا بدونه أُولِيَّاً ولا تتبعوا من دونه أولياء اوليا ولا تتبعوا من دونه اوليا اوليا قليلا ما تذكرون يتذكرون تذكرون وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا عَذَابُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ أَوْ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ أَوْ هم قائلون فَجِئْنَاهُ بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَاهِرُونَ فَجِئْنَاهُ بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَاهِرُونَ قَاهِرُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أهْلَكْنَا هَا فَجَآهَا بَسُنَابَيَاتٍ أَوْ هُمْ قَافِلُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أهْلَكْنَا هَا فَجَآهَا بَسُنَابَيَاتٍ أَوْ هُمْ قَافِلُونَ قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا او أن قالوا ان كنا ظالمين اجاهم باسنا إلا او أن قالوا ان كنا ظالمين جئهم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّكُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءُوهُ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّكُنَّا ظَالِمِينَ فما كان دعوهم إدجاهم بأسنا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين بأسنا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين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 إلا أن قالوا إن كننا ظالمين فما كان دعواهم إلا أو بأسنا إلا إلا أن قالوا إن كننا ظالمين. فما كان دعوهم إجاءهم إج بأسنا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين إلا أن قالوا إن كننا ظالمين بأسنا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا, إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ جِيئَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا كَانَ دَعْوَيَهُمْ إِذْ جِيئَهُمْ بَأْسُنَا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ فَلَنَقُصَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهُمْ بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَاهِبِينَ وَمَا كُنَّا غَاهِبِينَ وَمَا كُنَّا غَاهِبِينَ غَاهِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ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 خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بما كانوا بآياتنا يظلمون بآياتنا يظلمون بآياتنا يظلمون خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْخَسَهُمُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَضْرِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَلَقَدْ مَكَّنَّا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَالِ لَمْ تَشْكُرُونَ فِي أرض وجعلنا لكم فيها معيش قليلاً ما تشكون ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش قليلاً ما تشكون ولقد خلقناكم ثم صورناكم خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم. لآدم لآدم لآدم لآدم ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدْ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 خلقتني من نار وخلقته من طين خلقتني من نار وخلقته من طين قال تهبط منها ثم يكون لك أنت تكبر فيها فخرج إنك من الصاغين فخرج إنك من الصاغين فخرج إنك من الصاغين قال أوضني إلى يوم يبعثون. قال أوضني إلى يوم يبعثون. قال أوضني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المضرين. قال فبما أغويتني لأقعد أن لهم صراطك المستقيم. صراتك المستقيم، لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. صراطك المستقيم. قال فبما أغويني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. لهم صراطك المستقيم. قال فبما أغويني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، صراطك المستقيم، ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم، وعن شمائلهم، شمائلهم. وعن ايمانهم وعن شمائلهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم شمائلهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لآتينهم ثم لا تي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن يماليهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكين ولا تجد أكثرهم شاكين قال خرج منها مذو محمد لمن تبعك منهم لأم لا أن جهنم منكم أجمعين لأم لا أن جهنم منكم أجمعين منكم أجمعين لمن تبعك منهم لأم لا جهنم منكم أجمعين لأم جهنم ما منكم أجمعين؟ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ما من حيث شئت من حيث شئت من حيث شئت ما ويا أدموسك أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما وَيَا أَدَمُ اسْكُن أَن تَ وَذْوُجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِيتُمَا اسْكُن أَن تَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِيتُمَا اسْكُن أَن تَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِيتُمَا وَيَا أَدَمُ وَآذَنَا ذُسْكُنًا تَوَزُجُكَ الْجَنَّةُ فكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا من سواتهما من سواتهما من سواتهما من سواتهما وقال ما لهما ربهما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملائками أو تكونا من الخالدين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقال ما نهكما ربكما عن هذه الشجرة إلا إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إن لكما لمن الناصحين وقاسمهما إن لكما لمن الناصحين، وقاسمهما إن لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور، فدلهما بغرور، فدلهما بغرور. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُ مَا سُوءَاةُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ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 وأقل كما إن الشيطان لكما عدو مبين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وناداهما ربهما ألمنهكما ألمنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وناديهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما, عدو إن الشيطان لكما عدو مبين ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين مُبِين وَلَدَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ يَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِين قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَإِن لَّن تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَإِن لَّن تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ظلمنا أنفسنا وإلا توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا وإلا توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قالهبط بعضكم لبعض عدو. لا عظكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتع إلى حين في الأرض مستقر ومتع إلى حين في الأرض مستقر ومتع إلى حين ومتع إلى حين مستقر ومتع إلى حين ولكمو في الأرض مستقر ومتع إلى حين قالت فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وارسأتكم وريشة ولباس التقوى ولباس التقوى التقوا قد أنزلنا عليكم لباسا واريس وآتكم وريشا ولباس التقوى ولباس التقوى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا واريس وآتكم وريشا ولباس التقوى التقوى واللباس التقوا التقوا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ورثا وآتكم وريشا واللباس التقوا التقوا لباس ورثا وآتكم وريشا واللباس التقوا قد أنزلنا عليكم لباس الزواري سوآتكم وريشا لباس التقوى يا بني ذَلِكَ مَا قَدْ أَنزَلنا عَلَيْكُمْ لِباسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَى يُوَارِ سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَى يَا بَنِي آه بقد أنزلنا عليكم لباسا يواريسا آتكم وريشا وريشا ولباس التقوى, التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون, لعلهم يذكرون ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يزع عنهما لباسهما يزع عنهما لباسهما لوليهما سؤاتهما يزع عنهما لباسهما لوليهما سؤاتهما كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لوريهما سوآتهما يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنه مال بأسه مال وريه ماسه آتيما أبويكم من الجنة ينزع عنه مال بأسه مال وريه ماسه آتيما يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما ليريهما سواتهما سواتهما يا بني آدم لا يحسنك الشيطان كما أخرج أبويكم كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لما سهما ليرهما سوءاتهما سوءاتهما يا بني آ لا يخلنكم الشيطان كما أخرج أبويكم كما أخرج أبويكم من الجنة يزع عنهما لباسهما ليرهما سوءاتهم إنه يراكمه وقبيله من حيث لا ترونهم إنه يراكمه وقبيله من حيث لا ترون لهم إنه يراكمه وقبيله من حيث لا ترون لهم إنه يراكمه وقبيله من حيث لا ترون لهم هو قبيله من لا ترون إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون لا يؤمنون إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قالوا وجدنا علينا آباءنا والله أمرنا بها آباءنا آباء اللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ الْفَحْشَاءُ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قل أمر, قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ودعوه مخلصين له الدين ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعوذون فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلاله حق عليهم الضلاله عليهم الضلاله فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلاله فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلاله اضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون أنهم مقتدون إنه اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم مهتدون أنهم مهتدون. انهم متخذو الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون انهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا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 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني آدم يا بني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 التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة خالصة يوم القيامة قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة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 في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك مفصل الآيات للقوم يعلمون كذلك مفصل الآيات كذلك مفصل الآيات كذلك مفصل الآيات للقوم يعلمون كذلك مفصل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 وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانُ وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلْقَوْلُهُمْ وَلَوْ إثما والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه اجل ولكل امه اجل ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يتاخرون ساعه لا يتاخرون ساعه اجلهم لا يتاخرون ساعه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة أجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء أهجلهم لا يستأخرون ساعة جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، فإذا جاء هجلهم لا يستأخرون ساعة، ولا يستقضون. يا بني آدم إنما يأتينكم رسول منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إِنَّا يَأْتِينَّكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهُمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّا يَا تِينَّكُم رُسُلٌ مِّنْكُم يَقُصُّونَ عَلَيْكُم آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُم يحزنون. إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيات فمن التقا فمن التقا وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيات يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن اتقي وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَآتِيَكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إما يأتينكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا بني آزم إما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا بني آزم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 والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عن هؤلئك أصحاب النار أند عن هؤلئك أصحاب النار أند عن هؤلئك أصحاب النار أصحابنا أناس، والذين كذبوا بآياتنا، والذين كذبوا بآياتنا، واستكبروا عنها أولئك أصحابنا هم فيها خالدون. هم فيها خالدون فمن أظلم من من استرع على الله كذبا أو كذب بآياته فمن أظلم من من استرع على الله كذبا أو كذب بآياته بآياته أو كذب بآياته فمن أظلم من من استرع على الله كذبا أو كذب بآياته بآياته بآياته فمن أظلم من من استرع على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالون نصيبهم من الكتاب ينالون نصيبهم من الكتاب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 حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله جاءتهم رسولنا يتوتونهم قالوا أينما كنتم أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عننا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين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 وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أنفسهم أنهم كانوا كافرين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 قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار في النار من قبلكم من الجن في النار قال دخلوا فيه أم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار والإنس في النار والإنس في النار كلما دخلت أمّة لعنت أختها لعنت أختها كلما دخلت أمّ لعنت أختها كلما دخلت أمّ لعنت أختها لعنت أختها حتى إذا ترقو فيها جميعا قالت خراؤهم لأولئهم ربنا هؤلاء يظلون فآتين فآتِهم عذابُ ضعفٍ من النار، فآتِهم عذابُ ضعفٍ من النار. هؤلاء أضلون فآتِهم عذابُ ضعفٍ من النار. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا عذابا ضعفا من النار حتى إذا اتاركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم, فآتهم عذابا ضعفا من النار قالت أخرىهم لأولهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا فآتهم عذابا وضيع فم من النار لأولهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا عذابا من النار النار حتى إذا داركو فيها جميعو قالت خرهم لأولهم ربنا هؤلاء يضلون فأتهم فأتهم معذبا وضعفا من النار لأولهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا عذابه ضعف من النار لأولهم لأولهم ربنا ها هؤلاء يضلون فآتهم, فآتهم عذابا ضعفا من الناس قالت أخريهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا عذابا ضعفا من النار قالت أخريهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون لكل ضعف ولكن لا تعلمون قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت قولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب, فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقالت أوليهم لأخريهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 قولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من سضل فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من سضل فذوقوا العذاب فذوق العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبو عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى ينج الجمل في سم الخياق لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ينج الجبل في سم الخياط. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى حتى ينج الجبل في سم الخياط. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لا يفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى ينج الجمل في سم الخياط. لا يفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ينج الجمل في سم الخياط. لا يفتح لهم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 أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ينجى الجمل في سم القياط وكذلك نجد المجرمين لهم من جهنم مهاد لهم من جهنم مهاد لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا مسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها والذين آمنوا والذين آمنوا عمروا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة الجنة ولائك اصحاب الجنه هم فيها خالدون هم فيها خالدون و نزعنا ما في صدورهم من غل و نزعنا ما في صدورهم من غل من غل تجري من تحتهم الانهار الانهار تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار من تحتهم الأنهار من تحتهم الأنهار وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لولا أن هدانا الله لولا ان هدان الله هدانا الله هبنا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا لولا أن هدان الله وقالوا الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله لولا أن هدينا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق لقد جاءت رسل ربنا بالحق لقد جئت رسل ربنا بالحق لقد جاءت رسل ربنا بالحق رسل ربنا بالحق لقد جئت رسل ربنا بالحق لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونجو أن تلقوا الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون أورثتموها بما كنتم تعملون ونودوا أن تلكم الجنة أورثتمها بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون أورثتمها بما كنتم تعملون ونودو أنت الكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون أورستموها أورستموها بما كنتم تعملون أورستموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا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 ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أَوَقَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقَّ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَوَقَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقَّ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أُوَقَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقَّاً أَصْحَابَ النَّارِ أُوَقَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقَّاً فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّاً فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّاً قالوا نعم قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين أن لعنة الله على الظالمين فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين أن لعنة الله على الظالمين بينهم اللعنة الله على الظالمين بينهم أن لعنة الله على الظالمين فأذن موالذن بينهم اللعنة الله على الظالمين بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجون وهم بالآخرتهم كافرون بلا خيرتهم كافرون بلا خيرتهم كافرون كافرون وهموا بالآخرة هم كافرون ويمغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم بسيماهم بسيماهم وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ماهم وعلى الأعراف رجال يعرفون كلن بصي رجال يعرفون كلن بصي ماهم ولادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون لم يدخلوها وهم يطمعون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 ان النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ان النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين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 تلقا أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين تلقا أه أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين تلقا أصحاب قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا صرف تبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا صرفت أبصارهم تلقا أصحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف لجالين يعرفونهم بسمائهم. بسمائهم يعرفونهم بسمائهم ونادى أصحاب الأعراف نجالي يعرفونهم بسمائهم بسمائهم يعرفونهم بسمائهم ونادى أصحاب الأعراف نجالي يعرفونهم بسمائهم ونادى أصحاب الأعراف نجالي يعرفونهم بسمائهم ونادى أصحاب أعراف رجال يعرفونهم بسمائهم رجال يعرفونهم بسمائهم أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسمائهم ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسمائهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون جمعكم وما كنتم تستكبرون قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون جمعكم وما كنتم تستكبرون اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون قالوا ما اغنا عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ بِرَحْمَةٍ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ اُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۖ أُدْخِلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله من الماء أو مما رزقكم الله ونازى أصحاب النير أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله رزقكم الله ونذَا أصحاب النّار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقتم الله من الماء أو يوم ما رزقتم الله أصحاب النير أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم مما رزقكم الله من الماء أو مما رزقكم الله. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أَنَافِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِنْ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَنَادَى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقته الله ونادي أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله. أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله. أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين على الكافرين قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الكافرين قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا الدنيا الدنيا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغروتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون بآياتنا يجحدون، فاليوم ننساهم كما نسولق. أيومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، فاليوم ننساهم كما نسولق. أيومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. بآياتنا يجحدون فاليوم ننسرهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدو ورحمة هدو ورحمة لقوم يؤمنون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدو ورحمة لقوم يؤمنون فَصَلَّنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلَّنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلَّنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ هدى ورحمة لقوم يؤمنون ولقد جيناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله تاويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسواه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهلنا من شفاعا فيشفعوا لنا فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهلنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهلنا من شفعاء فيشفعوا لنا فَيَشْفَعُ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ وَيَرَدْ لَهِيْكُنَّ نَعْمَلَ فَيَشْفَعُ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلَ رَجِّئَةُ الرُّسُلُ رَبِّنَا بِالْحَكِيمِ فَهَلْنَا مِنْ شُفَاعَةٍ فَيَشْفَعُ لَنَا فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ قَدْ جِئَ أَثَرُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَدَى لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُونَ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء؟ فيشفعوا لنا فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا فهذنا من شفاعا فيشفعون لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قرخصه أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترعون أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترعون قرخصه أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترعون أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون قد خسرو أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 أضف في ستة أيام ثم استوى على العرش يغش الليل النهار يطلبه حفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره يغشي الليل النهار يقلبه حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بأمره حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بأمره ألا له الخلق والأمر ولم والأمر, والأمر سبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفية وخفية وخفيه تضرعا وخفية أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تبسلوا في الأرض بعد إصلاحها في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا خوفا وطمعا ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته نشرا بين يدي رحمته بشرا بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات اقل للسحابا تقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا فاخرجنا به من كل الثمرات حتى اذا اقل للسحابا تقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات أقل السحابا فقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا فأخرجنا به من كل الثمرات لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه لبلد ميت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 كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون تذكرون لعلكم تذكرون كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. والذي خبث لا يخرج إلا نكذا نكذا لا يخرج إلا نكذا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون كذلك نصرف الآيات ألا آيات ألا آيات لقوم يشكرون كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غير غيره ما لكم من إله غير إله غير لقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره لقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاباً من عظيم. قال الملاء من قومه إن لنا راك في ظلال مبين. لنا راك في ظلال مبين من قومه إن لنا راك في ظلال مبين. لنا في ظلال مبين. من قومي إنا لنراك في ضلال مبين لنريك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين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 وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ونعلكم ترحمون أن, أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ولتتقوا ولعلكم ترحمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم وعلى رجل من كمولي أنذركم لينذركم ولتتق ولعلكم ترحمون. أو عجبتم أن جاء فَكُنْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُهْدَوْنَ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جِئَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُهْدَوْنَ أَوَجِئْتُم أَن جِئَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا, بآياتنا بآياتنا بآياتنا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا أخاهم هودا وإلى عجل أخاهم هودا وإلى عجل أخاهم هودا قال يا قوم عبد الله مالكم من إله غيره غيره من إله غيره من إله غيره, غيره مالكم من إله غيره إله غيره أفلات تتقون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 لَنَرَى كَيْفَ سَفَاهَتُ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاهُ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ لا نراك في سفاهة وإننا لن ظنك من الكافرين. قال الملأ الذين كفروا من قومه. إننا لنراك في سفاهة وإننا لن ظنك من الكافرين. لا نراك في سفاهة سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس في سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ليس في سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين ناصح أمين ناصح أمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم أن جئكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. جئكم ذكر من ربكم على رجل من كمولي ذركم أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل من كمولي ذركم عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم أو عجبتموا أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم على رجل منكم لينذركم أو عجبتم أن جاءكم أكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليظهركم وذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة بسطة اجعلكن خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه وذكروا اجعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه بسطه, بسطة وزيدكم في الخلق بسطه جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة إجعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة وذكروا إذ جعلتم خلفاء من بعد قوم نوح وزدتم في الخلق بسطة وزدتم في الخلق بسطة بسطة قوم نوح وزدتم في الخلق بسطة فاذكروا أن الله لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون فذكروا آل الله لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون فذكروا آل الله لعلكم تفلحون آل الله آلاء لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين أجيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين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 قالوا أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعذنا فاتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين إن كنت من الصادقين ونذر ما كان يعبد آباؤنا آباؤنا فتنا بما تعذناؤن إن كنت من الصادقين قال لقد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب رجس وغضب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 أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان أتجادلونني في أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها ما نزل الله بها من سلطان أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان أتجادلونني في أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، وآباؤكم، وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. فانتظروا إني معكم من المنتظرين معكم من المنتظرين فانتظروا إني معكم من المنتظرين معكم من المنتظرين فانتظروا اني معكم من المنتظرين فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمه منا فأنجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا بآياتنا وقطع نادا بنا الذين كذبوا بآياتنا بآياتنا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحة أخاهم صالحة قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره غيره من إله غيره من إله غيره ما لكم من إله غيره إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم جاءتكم بينة من ربكم جاءتكم بينه من ربكم جاءتكم بينه من ربكم قد جاءتكم بينه من ربكم قد جاءتكم بينه من ربكم قَدْ جِيئَتْكُمْ بَيْنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ آيه لكم آيه هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ لَكُمْ آيَةٌ لكم آيه آيه, آية, آية, آية, آية, آية كُم آيَة فَدَرُوها تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ فِي أَرْضِ اللَّهِ فِي أَرْضِ اللَّهِ فَدَرُوها تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ أَلِيم فياخذكم عذاب أليم، فيأخذكم عذاب أليم، فيأخذكم عذاب أليم، ولا تمسوها بصوت، فيأخذكم عذاب أليم، فيأخذكم عذاب أليم، عذاب أليم. واذكروا اذ جاناكم هرفا من بعد عاد وبوؤاكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا بيوتا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 تتخذون من سهولها قصورا وتنحطون الجبال بيوتا وذكروا إذ جعلكم خلفا من بعد عاد وبوءكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحطون الجبال بيوتا بيوتا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 تتخذون من سهولها قصورا وتنحثون الجبال بيوتا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصوراً وتنحطون الجبال بيوتاً وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحطون الجبال بيوتاً في الأرض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحطون الجبال بيوتاً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 بذكروا آل الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين في الأرض مفسدين آل الله آل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 لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربه لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربه لمن آمن لمن آمن منهم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 وقال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمن مؤمن قالوا إن بما أرسل به قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم بكافرون بالذي آمنتم به كافرون قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون آمنتم به كافرون قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون كافرون بِتْلَوِي آمَنْتُمْ آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ وَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالحتنا بما تعذناؤن كنت من المغسلين بما تعذناؤن كنت من المغسلين بما تعذناؤن كنت من المغسلين وقالوا يا صالحوتنا بما تعدنا إن كنت من المغسلين بما تعدنا إن كنت من المغسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين في دارهم جاثمين فأصبحوا في دارهم جاثمين في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم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 ولوط إذ قال لقومه أتئتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ما سبقكم بها من أحد من العالمين أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوط إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ما سبقتهم بها من أحد من العالمين إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقتهم بها من أحد من العالمين إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقتهم بها من أحد من العالمين ولوط إذ قال لقومه أتئتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لا الرجال شهوة من دون النساء، لا الرجال شهوة من دون النساء، إنكم ولا الرجال شهوة من دون النساء. لتاتون الرجال شهوة من دون النساء أهنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء أهنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء أم نساء لاتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أإنكم لتاتون, لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، النساء. أن لكم لا تأتون الزجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون، أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم أخرجهم من قريتكم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم أخرجهم من قريتكم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 إنهم أناس يتقهرون إنهم أناس يتقهرون إنهم أناس يتقهرون فأنجناه وأهله إن لم كانت من الغابلين وأهله إن لم رآته كانت من الغابرين وأهله إن لم رآته كانت من الغابرين فأنجيناه وأهله إن لم رآته كانت من الغابرين وانطرنا عليهم مطراء عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, غيره ما لكم من إله غيره من إله غيره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 جئتكم بينة من ربكم قد جاءتكم بينة من ربكم قد جاءتكم بينة من ربكم قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم أشياءهم, أشياءهم أشياءهم أشياءهم أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تُفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين مؤمنين خير لكم إن كنتم مؤمنين خير لكم إن كنتم مؤمنين ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين مؤمنين خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا منا من آمن به وتبعونها عوجا منا من منا من به وتبعونها عوجا ولا تقعدوا بكل سراط تعودون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها عوجا ولا تقعدوا بكل ظراط تريدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم كنتم قليلا فكثركم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 وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا, فاصبروا حتى يحكم الله بيننا لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا منكم آمنوا بالذي أرسلت به وقائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وإن كان قائفة منكم أمنوا بالذي أرسلت به وقائفة لم يؤمنوا وقائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا أمنوا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 آمنوا بالذي أرسلت به وقائفة لم يؤمنوا تصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قورتنا اولتعود في ملتنا من قورتنا اولتعود في ملتنا من قريتنا أو لتعودن في ملتنا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ اسْتَرْمِيْنَ عَلَى اللَّهِ كَلِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا قد استرنا على الله كذبا إن عدنا في مللكم بعد إذ نجانا الله منها قد استرنا على الله كذبا إن عدنا في مللكم بعد إذ نجانا الله منها نجانا الله منها قد استرنا على الله كذبا إن عدنا في مذلتكم بعد إذ نجينا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا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 وسع ربنا كل شيء إن علم وسع ربنا كل شيء إن علم كل شيء إن علم كل شيء إن علم على الله توكلنا ربنا استحب بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَثُرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ لَئِنِ اتَّبَعْتُمُ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لقاسرون لئن تبعتم شعيبا إنكم إذا لقاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين في دارهم جاثمين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 فتولّي عنهم وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَّحْتُ لَكُمْ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَّحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ كَافِرِينَ كَافِرِينَ, كافرين فكيف آسى على قوم كافرين؟ فكيف آسى؟ فكيف آسى على قوم كافرين؟ فكيف آسى على قوم كافرين؟ كافرين. وما أوصلنا في قرية من نبي إلا أخذنا إلا أخذنا أهلها بالبأس والضرا إلى علهم يضرعون لعلهم يضرعون من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضرا إلى علهم يضرعون لعلهم يضرعون بالبأساء والضرا إلى لعلهم يضرعون, لعلهم يضرعون.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 إلا أخذنا أهلها بالبأس والضرا إلَّا عَلَّوْنَ يَضْرَعُونَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّا وَالضَّرَّ إِلَى عَلَّهُمْ يَضْرَعُونَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَنَا بِالبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالضَّرَّ إِلَى عَلَّهُمْ يَضْرَعُونَ ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفا وقالوا وقالوا قد مس اباءنا الضر والسراء فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون بغتة وهم لا يشعرون وقالوا قد مسّ باباءنا قد مسّ باباءنا الضر والضراء فأخذناهم ضلطة وهم لا يشعرون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 ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم دركات من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.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 والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولون أهل القرى آمنوا واتقوا آمنوا واتقوا آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اَفَامِن اَهْلِ الْقُرَى اَنْ يَاْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ اَنْ يَاْتِيَهُمُ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ اَنْ يَاْتِيَهُمُ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أفأمن أهل القرى أي يأتيهم بسنا بياتا وهم نائمون أي يأتيهم بسنا بياته وهم نائمون أفأمن أهل القرى أي يأتيهم بسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أي يأتيهم بأس نابياته وهم نائمون أي يأتيهم بأس نابياته وهم نائمون أفأمن أهل القرى أي يأتيهم بأس نابياته وهم نائمون أفأ من أهل القرى أياتهم بسنا بياتهم وهم ناهمون وهم ناهمون أياتهم بسنا بياتهم وهم ناهمون ناهمون أو امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون ان ياتيهم باسنا وهم يلعبون ان ياتيهم باسننا وهم يلعبون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون أَيَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُم يَلْعَبُونَ أَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أي يأتيهم بأسنا ضحون وهم يلعبون أو أمين أهل القرى أي يأتيهم بأسنا ضحون وهم يلعبون أو أمين أهل القرى أي يأتيهم بأسنا ضحون وهم يلعبون أَوَ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ الخاسرون اولم يهدل الذين يرثون الاظم من بعد أهلها الا لو نشاء وصدناهم بذنوبهم اصبناهم بذنوبهم الا لو نشاء بذنوبهم من بعد أهلها أللو نشاء وصبناهم بذنوبهم أصبناهم بذنوبهم أللو نشاء أصبناهم بذنوبهم من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم أولم يهدر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم أولم يهدر الذين يرثونا أرض من بعد أهلها، اللو نشأ أصبناهم بذنوبهم، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، على قلوبهم فهم لا يسمعون، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرآن قص عليك من أمباءها. تلك القرآن قص عليك من أمباءها. تلك القرآن قص عليك من أمباءها من أمباءها أمباءها من أنباهها, أنباهها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ولقد جاءتهم رسولهم بالبجنات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ورسولهم بالبجنات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ولقد جئتهم رسولهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ولقد جئتهم رسولهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين الكافرين الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد لأكثرهم من عهد وإو وجدنا أكثرهم لفاسقين أكثرهم لفاسقين وإو وجدنا أكثرهم لفاسقين أكثرهم لفاسقين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 بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها موسى بآياتنا بآياتنا إلى فزعون وملئه فظلموا بها موسى بآياتنا إلى فزعون وملئه فظلموا بها بآياتنا إلى فزعون وملئه فظلموا بها موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها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 وقال موسى يا فدعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق علي ألا أقول على الله إلا الحق علي ألا أقول على الله إلا الحق حقيقا على ان لا اقول على الله الا الحق على ان لا اقول على الله الا الحق حقيقا ان لا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم جئتكم ببينة من ربكم جئتكم ببينة من ربكم قد جئتكم ببينة من ربكم قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معبني إسرائيل إسرائيل إسرائيل فأرسل معي بني إسرائيل بني إسرائيل إسرائيل إسرائيل, إسرائيل, إسرائيل فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت است بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فأت بها إن كنت من الصادقين فأت بها إن كنت من الصادقين فأت بها إن كنت من الصادقين بآية بآية فات بها إن كنت من الصادقين قال إن كنت جيت بآية فات بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين عصاه فإذا هي تعبان مبين، فألقى عصاه فإذا تعبان مبين، فألقى عصاه فإذا تعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناذرين، فإذا بيضاء للناذرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم من أرضكم يريد أن يخرجكم من أرضكم يريد أن يخرجكم من أرضكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ فماذا تامرون؟ قالوا أرجه وأطاه وأرسل في المدائن حاشرين. أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين.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 أرجه واقاه وأرسل في المذال حاشرين اوجهه واقاه واوصل في المذال حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم سحار عليم سحار عليم ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة في الرعون قالوا إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين أه إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين أه إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ وجئ السحرة في دعوان قالوا أإن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين وجئ السحرة في دعوان قالوا أإن لنا لا أجر إن كنا نحن إن كنا نحن الغالبين قال نعم قال نعم وإن لمن المقربين وإن كمول من المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما, وإما أن نكون نحن الملقين قالوا يا موسى اما ان تلقي واما وان ما ان نكون نحن الملقين قالوا يا موسى اما انت تلقي واما ان نكون نحن الملقين ام نكون نحن يا موسى إنما أن تلقى وإنما وإنما أن نكون نحن الملقين قالوا يا موسى إنما أن تلقى وإن إما أن نكون نحن الملقين يا موسى إما أن تلقي وإنما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واستوهم سحروا أعين الناس الناس واسترهمهم، فلما القوس حرو أعيون الناس واسترهمهم، أعيون الناس واسترهمهم، فلما القوس حرو أعيون الناس واسترهبوهم أعيون الناس واسترهمهم فلما القوس حرو الناس واسترهمهم وجاؤوا بسحر النعيم، وجاؤوا بسحر النعيم، وجاؤوا بسحر النعيم، وجاؤوا بسحر النعيم. وجئوا بسحر النعيم، وجئوا بسحر النعيم، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، إلى موسى أن ألقي عصاك، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، إلى موسى أن ألقي عصاك.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 فإذا هي تلقط ما يأثكون ما يأثكون تلقط ما يأثكون فإذا هي تلقط ما يأثكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبو هنالك وانقلبوا صاغرين وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ آمَنَّا, برب العالمين آمنا آمنا برب العالمين رب موسى وهرون رب موسى وهرون رب موسى وهرون قال في العون أعاملتم به قبل أن آذن لكم أن آذن لكم أعاملتموه به قبل أن آذن لكم أهمنتم به قبل أن آذن لكم. به قبل أن آذن أأمنتم به قبل أن آذن لكم. قبل أن آذن لكم قال فردعون وغامنتموا به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها لتخرجوا منها أهلها لتخرجوا منها أهلها, لتخرجوا منها أهلها إن هذا لمكر مكوتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب ثم لا أصلب أجمعين ثم لا أصلب أنكم أجمعين، لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لا أصلب أنكم أجمعين، ثم لا من خلاف، ثم لا أجمعين. قالوا إننا إلى ربنا مُقلبون قالوا إننا إلى ربنا مُقلبون قالوا إننا إلى ربنا مُقلبون وما تُوقِمُ منا إلَّا أن آمَنَ بآيات ربنا لما جاءتنا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا جيئتنا وما تنقم منا إلا آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا آمنا بآيات ربنا آمنا بآيات ربنا, آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جهتنا جهتنا أن آمنا بآيات ربنا لما جهتنا جهتنا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك ليفسدو في الأرض ويذرك وأالهتك ويذرك وأالهتك أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك ويذرك وأالهتك ليُفسدوا في الأرض ويذرك وأالهتك وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمٍ فِرْدَعٌ أَتَذَوْمُوسَ وَقَوْمُهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَأَلِهَتَكَ وَأَلِهَتَكَ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَأَلِهَتَكَ وَآلِهَتَكْ قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم نساءهم وإن فوقهم قاهرون قاهرون وإن فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا استعينوا بالله واصبروا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا واصبروا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده يورثها من يشاء من عباده إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا الذين من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتنا قالوا الذين من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قالوا الذين من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا الذين الذين من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 أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون في الأرض في يوم ذر كيف تعملون؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض في يوم ذر كيف تعملون؟ ولقد أخذنا آلة العون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون, لعلهم يذكرون ولقد أخذ ما آلت الدعوان بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون لعلهم يذكرون ولقد أخذ ما آلت الدعوان بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ولقد أخذنا آل فرعون آل فرعون آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحزنات قالوا لنا هذه، فإذا جاءتهم الحزنات قالوا لنا هذه، فإذا جاءتهم الحزنات قالوا لنا هذه. فإذا جئتم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يتطيرون بموسى ومن معه يتطيرون بموسى ومن معه بموسى ومن معه سيئه يتطيرون بموسى ومن معه وَإِن تُصِبْهُ سَيِّئَةٌ يَقْتَرُونَهُ مِنْ دَاوُدَ وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّ مَا طَائِرُهُمْ مِنْ دَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون طائِرُهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إنما طائرهم عند الله ولكن إن أكثرهم لا يعلمون ضايرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين بمؤمنين من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وقالوا مهما تتنا به مناية لتسحرنا بها فما نحن لك بمومين مناية لتسحرنا بها فما نحن لك بمومين وقالوا مهما تتنا به مناية لتسحرنا بها فما نحن لك بمومين وقالوا مهما تاتنا, مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين مهما تتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات مفصلات آيات مفصلات آيات مفصلات فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملا والضفادع والدماء آيات مفصلات فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقم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 بني إسرائيل بني إسرائيل إسرائيل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل بني إسرائيل إسراهيل إسراهيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بالغوه إذا هم ينكثون هم بالغوه إذا هم ينكثون بالغوه إذا ينكثون إلى أجل بالغوه إذاهم ينكثون هم بالغوه إذاهم ينكثون فلما كشَّمَ عنهم الرجاء إلى أجلهم بالغوه إذاهم ينكثون فانتقنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين كذبوا بآياتنا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها التي باركنا فيها مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتم كَلِمَةٌ رَبُّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا إسرائيل. إسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَتَمْثَلُهُمْ مِنَ تمت كلمة ربك الحسنة على بني إسرائيل بما صبروا على بني إسرائيل بما صبروا وتمت كلمة ربك الحسنة على بني إسرائيل بما صبروا. على بني إسرائيل بما صبروا ودمّرنا ما كانوا يصنعون في الدعوان وقومه وما كانوا يعرشون وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يحكون على أصنام اللهم إسرائيل إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم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 قالوا يا موسى جعل لنا إلهًا كما لهم آلهة كما لهم آلهة قالوا يا موسى جعل لنا إلهًا كما لهم آلهة آلهة كما لهم آلهة قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة آلهة آلهة كما لهم آلهة كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إنكم قوم تجهلون ان هؤلاء تبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون متبهم ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون فيه وباطل ما كانوا يعملون ان هؤلاء تبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون متبر ما هموا فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبنيكم إلها ورحمة وهو تفضلكم على العالمين وهو تفضلكم على العالمين إله هو وهو تفضلكم على العالمين أغير الله أبغيكم إله وهو تفضلكم على العالمين وهو تفضلكم على العالمين اغير الله ابغيكم الها وهو تفضلكم على العالمين اغير الله ابغيكم الها وهو تفضلكم على العالمين قال اغير الله ابغيكم الى غو وهو تفضلكم على العالمين واذا نجيناكم من ألف الرعون يسوم لكم سوء العذاب يسوم لكم سوء العذاب أنجيناكم من ألف الرعون يسوم لكم سوء العذاب أنجكم من ألف الرعون سوء العذاب وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب من آل فرعون يَسُومُونَكُمْ آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وإذ آل فرعون سونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم أبناءكم ويستحيون نساءكم أبناءكم ويستحيون نساءكم, أبناءكم ويستحيون نساءكم يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ نساهم وفي ذلكم بلاء من ربك معظيم بلاء من ربك معظيم وفي ذلكم بلاء من ربك معظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرين فتمم ميقات ربه أربعين ليلة فتمم قات ربه أربعين ليلة فتمم قات ربه أربعين ليلة ووعدنا موسى ثلاثين ليلة واتمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وواعدنا موسى 30 ليلة واتمناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فتمم ميقات ربه أربعين ليلة فتمم قات ربه أربعين ليلة ليلة ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فتمم ميقات ربه فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَوَعَدَنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وقال موسى لافيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين لاخيه هارون في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لقاطنا وكلمه ربه قال ربي أرني أوذر إلي أرني أوذر إلي أرني أوذر إلي ولما جاء موسى لنيقاتنا وكلمه ربّه قال رب أرني أوظر إليك أرني أوظر إليك قال رب أرني أوظر إليك موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك ولما جاء موسى لميقاتنا, موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك ولمَ جاء موسى لنيقاطنا وكلمه ربه قال رب أليني أو ظر إليك موسى لنيقاطنا وكلمه ربه قال رب أليني أو إليك ولما جئ موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك أنظر إليك أنظر إليك, أنظر إليك قال لن تراني لن تراني تريني, تريني ولكن انظر إلى الجبل أظهر إلى الجبل ولكن أظهر إلى الجبل أظهر إلى الجبل أظهر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فسوف تراني فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَقَرَّ مُوسَى صَعِقًا وَقَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَقَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا دَكَّاهُ وَقَضَمُوهُ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا أَفَا قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا أَفَا قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا وقال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين وانا اول المؤمنين قال يا موسى اني اصفيتك على الناس برسالتي وبكلامي برسالتي وبكلامي اني اصفيتك على الناس برسالتي وبكلامي قال يا موسى إن نصفيتك على الناس برسالة وبكلامي برسالة وبكلامي قال يا موسى إن نصفيتك على الناس برسالة وبكلامي قال يا موسى إن نصفيتك على الناس الناس برسالتي وبكلامي. قال يا موسى إني أصفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. على الناس برسالتي وبكلامي. قال يا موسى إني أصفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. قال يا موسى إن صبّيتك على الناس برسالتي وبكلامي قال يا موسى إن صبّيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيت ك وكن من الشاكرين فخذ ما آتيتك وكم من الشاكرين فخذ ما آتيتك وكم من الشاكرين آتيتك آتيتك وكم من الشاكرين وكترنا له في الألواح من كل شيء موجته وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء لكل شيء وكترنا له في الألواح من كل شيء موجته وتفصيلا لكل شيء وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّهُ مَوْعِظَةٌ وَتَفْصِيلٌ لِكُلِّ شَيْءٍ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّهُ مَوْعِظَةٌ وَتَفْصِيلٌ لِكُلِّ شَيْءٍ لِكُلِّ شَيْءٍ موعظة وتفصيلا لكل شيء, لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها, بأحسنها وامر قومك يأخذوا بأحسنها فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأريكم دار الفاسقين سأصلح عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق سأصلح عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق في الأرض بغير الحق سأصرف علىاياتي الذين يتكبرون في الضب غير الحق سأصرف علىاياتي سأصرف علىاياتي الذين يتكبرون في الضب غير الحق سأصرف عن ايات الذين يتكبرون في الضب غير الحق وَإِيَّا رُو كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا لَا يُؤْمِنُ بِهَا كُلَّ آيَةٍ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَإِيَّا رُو سَبِيلَ رُشْدٍ لَا يَتَخِذُهُ سَبِيلًا لَا يَتَخِذُهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ جَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ جَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كذبوا بآياتنا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبّت أعمالهم ولقاء الآخرة حبّت أعمالهم ولقاء الآخرة حبّت أعمالهم والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم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 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيْهِمْ مَعِجَلاً جَسَدَ الَّذِي لَوْ خُوَّى وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيْهِمْ مَعِجَلاً جَسَدَ مِنْ حُلِيْهِمْ مَعِجَلاً جَسَدَ الَّذِي لَوْ أَلَمْ يَرَوَ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْذِيْهِمْ سَبِيلًا ولا يهديهم سبيلا، لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً. سبيلا. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ ألم يرو أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا, قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من القاسرين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا, قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من القاسرين ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئلا يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الفاسرين لئلا يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الفاسرين لئلا ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الفاسرين أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما سقط في أيديهم ورأونهم قد ظلوا قالوا, قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من القاسرين ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من القاسرين ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم ترحمنا, لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من القاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غبان أسف وقال بسما خلفت موني من بعدي قال بسما خلفت موني من بعدي ولما رجع موسى إلى قومه غبان أسف وقال بسما خلفت موني من بعدي ولمّا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا قال بيسم ما قلتموني من بعدي ولمّا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا قال قال بيسم ما قلتموني من بعدي ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفن قال بسم خلف ثمون من بعدي بسم خلف ثمون من بعدي ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفن قال بسم خلف من بعدي ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا قال بالسماء خلقتموني من بعدي ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا قال بالسماء خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم أمر ربكم أمر ربكم أعجلتم أمر ربكم أعجلتم أمر ربكم، أعجلتم أمر ربكم، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الوعاح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يجره إليه، يجره إليه. أخيه يجره إليه وأخذ براس أخيه يجره إليه وألقل الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وألقل الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني قال ابن ام ان القوم تضعوني وكادوا يقتلونني فلا تشهد بي الاعزاء ولا تجعلني مع القوم الظالمين فلا تشهد بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين فلا تشرك بي اعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك قال رب اغفر لي و لاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين ان الذين اتخذوا العجل سانالهم غضب من ربهم وبئله في الحياه الدنيا الدنيا الدنيا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 والذين عملوا السجآت ثم تابوا من بعدها وأمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وأمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم والذين عملوا السجآت ثم تابوا من بعدها وأمنوا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك إن ربك من بعدها لغفور رحيم والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح أخذ الألواح أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يذهبون للذين هم لربهم يذهبون وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لدميقاتنا واختار موسى قومه سبعين رجلا لدميقاتنا واختار موسى قومه سبعين رجلا لدميقاتنا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ من قبل وإيّاي فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي أهلكتهم من قبل وإيّاي فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي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 تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء تشاء انت ورنا فغفر لنا وارحمنا فغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين خير الغافرين وكتبلنا فيها هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة وفي الآخرة وكتبلنا فيها هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة وفي الآخرة وَالْتُذَلَّنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَتَّى نَتَوَفَى لَأَخِرَةٍ وَفِ الْآخِرَةِ حَتَّى نَتَوَفَى لَأَخِرَةٍ وَفِ الْآخِرَةِ وَفِ الْآخِرَةِ, الاخره, الاخرة, الاخرة إِنَّهُ دَنَا إِلَيْكَ إِنَّهُ دَنَا إِلَيْكَ إِنَّهُ دَنَا إِلَيْكَ, إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء من أشاء قال عذابي أصيب به من أشاء أصيب به من أشاء عذابي أصيب به من أشاء أشاء قال عذابي يصيب به من أشاء من أشاء ورحمة وسعت كل شيء كل شيء كل شيء ورحمة وسعت كل شيء كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون يؤمنون والذين هم بآياتنا يؤمنون فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون بآياتنا يؤمنون بآياتنا يؤمنون والذين هموا بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل عندهم في التوراة والإنجيل في التوراة والإنجيل الذين يتبعون الرسول النبي ألمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذين يتبعون أوصوا للنبي الأنبيا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل في التوراة والإنجيل النبي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 ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم آثارهم والأغلال التي كانت عليهم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الضيبات ويحزم عليهم القبائط ويضع عنهم ويضع عنهم إصرهم والأعلال التي كانت عليهم والأعلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إصرهم وال والأغلال التي كانت عليهم ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم أثقالهم والأغلال التي كانت عليهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وينهأهم عن المنكر ويحذل لهم الطغيبات ويحذم عليهم القبائط ويضع عنهم ويضع عنهم إصرار ولغلال التي كانت عليهم يأمرهم بالمعروف. يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحد لهم الطجبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم ويضع عنهم إصرهم والأوﻻل التي كانت عليهم. يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحذ لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأولال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اولئك هم المفلحون فالذين آمنوا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا إِلَيْكُمْ جَمِيعًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا إليكم جميعا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض والأرض والأرض لا إله إلا هو هو لا إله إلا هو لا لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يأمر بالله وكلماته فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته فأمنوا فأمنوا بالله ورسوله النبي إلى من الذي يؤمن بالله وكلماته، والتابع له لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون، والتابع له لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أممتي يهدون بالحق وبه يعملون. ومن قوم موسى أمّة يهدون بالحق و به يعبدون ومن قوم موسى أمّة يهدون بالحق و به يعبدون ومن قوم موسى وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي يَعْدِلُونَ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي يَعْدِلُونَ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي يَعْدِلُونَ أمة يهدون بالحق و به يعملون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق و به يعملون وقطعناه مصنعا عشمت أسباقا وما ما أسباقا وما وأوحينا إلى موسى اذْهَبْ بِأَهْلِكَ وَلَا تَخَفْ وَاتَّبِعْ مِنِّي رَحْمَةً ۚ وَاتَّبِعُوا أَثَرَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ ۚ إِنِّي مَعَ مُوسَىٰ وَأَنصَارِهِ ۖ سَنَقُودُهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إذ انضرب بعصاك الحجر الى موسى اذ استسقى قومه انضرب بعصاك الحجر الى موسى اذ استسقاه قومه انضرب بعصاك الحجر, إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب أعصاك الحجر إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب أعصاك الحجر وأوحينا إلى موسى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 وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَالسَّلْوَى وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَالسَّلْوَى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أنفسهم يظلمون كانوا أنفسهم يظلمون أنفسهم يظلمون كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم سكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شتم وقولوا حطة ودخلوا الباب وقولوا حطة ودخلوا الباب تجدن تفعل لكم خطيئاتكم خطياتكم خطياتكم خطياتكم خطياتكم نغفر لكم خطاياكم خطياتكم نغفر لكم خطاياكم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطيتكم حيث شئتموا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً تغفر لكم خطيئاتكم نغفر لكم خطيئاتكم حيث شيتموا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شيتم حيث شيتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم وَإِذْ قُوِينَ لَهُمْ سَكُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِتُوا وَقُلُوا حِطَّةٌ وَدَخُلُ الْبَابَ وَدَخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا تُفْضَلَ الْخَطِيئَةُ كُمْ خَطِيئَتُكُمْ نَوْفِرَ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ خطيئاتكم نغفر لكم خطيئاتكم سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجзем من السماء بما كانوا يظلمون فأرسلنا عليهم رجзем من السماء بما كانوا يظلمون من السماء بما كانوا يظلمون غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا رجزا من السماء بما كانوا يظلمون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 وَسَأَلُهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهمْ حِيتانُهُمْ إِذْ تَأْتِيهمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَ وَيَوْمَ لَا يَسْبَتُونَ لَا تَأْتِيهمْ تَأْتِيهمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَ وَيَوْمَ لَا يَسْبَتُونَ لَا تَأْتِيهمْ تاتيهم حيتانهم يوم ثبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم لا تاتيهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم اتاتيهم حيتانهم يوم ثبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم إذ تاتيه حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم اذ تاتيه محيطانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم وسلهم عن القوية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إستتيهم وحيت نهمو يوم السبتهم وشرع يوم السبتهم وشرع ويوم لا يسبتون لا داتهم وَسَلْهُمْ عَلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَ وَيَوْمَ لَا يَسْبَتُونَ لَا تَأْتِيهمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ نَبْلُوهمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِبُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِبُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُ عَذَابًا شَدِيدًا وإذ قالت أمم منهم لمتاعهن قوم لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا وإذ قالت أمم منهم لمتاعهن قوم لله مهلكهم أو معذبهم أو معذبهم عذابا شديدا وإذ قالت أمة منهم لما تعهون قوما اللهم هلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون إلى ربكم ولعلهم يتقون قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكرو به الجين الذين ينهون عن السوء فلما نسوا ما ذكرو به الجين الذين ينهون عن السوء عن السوم السوم فلما نسوا ما ذكروا به انجين الذين ينهون عن السوء السوم فلما نسوا ما ذكروا به انجين الذين ينهون عن السوم واخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون بعذاب بئس بما كانوا يفسقون بعذاب بيس بما كانوا يفسقون بعذاب بيئس بما كانوا يفسقون وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين خاسئين خاسئين قردة خاسئين خاسئين خاصين قلنا لهم كونوا قردة خاسين قردة خاسين فلما عت وعمنه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسين وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن بَعَثְنَا عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ لَيَبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ لَيَبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب لابعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب لابعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب وَإِذْ أَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَيَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ إلى يوم القيامة مجسومهم سوء العذاب وإذا أذى الربك لابعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أممًا وقطعناهم في الأرض ما في الأرض ما وقطعناهم في الأرض ما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسجئات لعلهم يرجعون والسجئات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 هذا أدنى ويقولون سيغفر لنا يأخذون عرض هذا لدنى ويقولون سيغفر لنا هذا لدنى ويقولون سيغفر لنا هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا خلفوا الكتاب يأخذون عرض هذا أدنى ويقولون سيغفر لنا فخلف من بعدهم خلفوا ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأذن ويقولون سيُغثوا لنا يأخذون عرض هذا الأذن ويقولون سيُغثوا لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون يأخذون وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَبٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ وَإِنْ يَأْتِهِمْ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ وَإِنْ يَأْتِهِمْ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ وَإِنْ يَأْتِهِمْ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ وَإِنْ يَأْتِهِمْ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ألم يخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ألم يخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون والدار الآخرة خير للذين يتقون والدار الآخرة والدار الآخرة خير للذين يتقون والدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُبِيعُ أَجْرَ الْمُسْلِحِينَ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ إِن نا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون بالكتاب وأقام الصلاة إننا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه غلته وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع بهم وَظَنّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِم كَأَنَّهُ مُلْكٌ وَظَنّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِم وَإِذْ نَقَلَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ بُلَّةٌ وَظَنّوا وَظَنّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ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 خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون بقوته وذكر ما فيه لعلكم تتقون آتيناكم آتيناكم بقوته وذكر ما فيه لعلكم تتقون.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 آدم من ظهورهم ذردياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذردياتهم وأشهدهم, وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم من بنين ادما من ظهور الذريههم واشهدهم على انفسهم الا است ربكم واذا قضى ربك من بني ادم ادم ادم من ظهور الذريههم واشهدهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرديتهم وأشهدهم, وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا بلى شهدنا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين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 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم آباؤنا, آباؤنا من قبل و كن ذرنيا من بعدهم أفتهلنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصّر الآيات ولعلهم يرجعون ولعله يرجعون وكذلك نفصّر الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك نفصّر الآيات ألا آيات ولعلهم يرجعون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وَأَلُّ عَلَيْهِ النَّبَأَ الَّذِينَ آتَيناهُ آياتنا فَانسلَخَ مِنْها فَاتبَعهُ الشيطانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ وَأَلُّ عَلَيْهِ النَّبَأَ الَّذِينَ آتَيناهُ آياتنا آتيناهُ آياتنا آتيناهُ, آياتنا. آتيناه آياتنا. آياتنا منها فكان من أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَأَلُو عَلَيْهِمُ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَنَسْلَخَ مِنْهَا فَٱتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَٰوِينَ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَنَسْلَخَ مِنْهَا فَٱتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَٰوِينَ وَأَتَلُّ عَلَيْهُمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيناهُ آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكننه أخلد إلى الأرض واتبعه ولكننه أخلد إلى الأرض واتبعه واهو ولكنه أخلد إلى, أخلد إلى الأرض واتبع هواه أخلد إلى الأرض والتبع هواء أخلد إلى الأرض والتبع هواء ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولو شينا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث يلهاث أو تتركه يلهاث يلهاث أو تتركه يلهاث فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلّهث أو تتركه يلّهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا بآياتنا بآياتنا بآياتنا, بآياتنا فقصص القصص لا يتفكرون لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا بآياتنا بآياتنا, بآياتنا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي فَهُوَ الْمُهْتَدِي مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ فأولئك هم الخاسرون, الخاسرون ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس كثيرا من الجن والإنس ولقد ذرنا لجهنم كافرا من الجن والإنس ولقد ذرنا لجهنم كافرا من الجن والإنس ولنس والإنس ولقد ذرنا لجهنم كافرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يخفون بها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 أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، آذان. آذان لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل بل هم اضل بل هم اضل, بل هم أضل اولئك كالأنعام بل هم اضل بل هم اظن كالانعام بل هم اظن اولئك الانعام بل هم اظن هم الغافلون اولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها فدعوه بها الحسناء فدعوه بها الحسناء فدعوه بها ولله الأسماء الحسناء فدعوه بها الحسناء فدعوه بها ولله الأسماء الحسناء فدعوه بها Walilah al-Asma'u al-Husna Fad'au-Hu Bihar Wadharul الذin yulحدun Fih-Esmai'ih Fih-Esmai'ih Fih-Esmai'ih وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحَدُونَ فِي أَسْمَاهِهِ أسماه سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَنْ خَلَقْنَا أمة يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَمِنْ من خَلَقْنَا أممتي يَهْدُونَ بالحق و يَعْدِلُونَ يعدلون ومن من خلقنا أممتي يهدون بالحق و به يعدلون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 بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة جنه ما بصاحبهم من جنة إنه وإلا نبي رمّين نبي رمّين أو لم يُظهر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأنعسأ وأنعسأ أن يكون قد قترب أجلهم وأنعسأ أن يكون قد قترب أجلهم وَأَنْعَسَ أَيْ يَكُونَ قَدْ قَتَرَ بَأْجَلُهُمْ وَأَنْعَسَ أَيْ يَكُونَ قَدْ قَتَرَ بَأْجَلُهُمْ أَوَلَمْ يَوْفُرُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْعَسَ شيء وأن عسائيكون قد قترب أجلهم وأن عسائيكون قد قترب أجلهم أو لم في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء إو إِنَّ عَزَاء وَأَنعَسِ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنْ وَأَنعَسِ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ مَن يُدْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ من يضل لله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونذرهم في طغيانهم يعمهون ويذرهم في طغيانهم يعمهون ويذرهم في طغيانهم يعمهون طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أين مرسها مرسها مرسها قل إنما علمها عند ربي قل إنما علمها عند ربي قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو هو لوقتها إلا هو لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض والأرض والأرض لا تأتيكم إلا بغته بغته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 يسألونك كأنك حفيد عنها. يسألونك كأنك حفيد عنها. قل إنما علمها عند الله. قل إنما علمها عند الله. قل إنما علمها عند الله.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 إلا ما شيء الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولا ضرا إلا ما شيء الله نفعوا ولا ضر إلا ماشى الله. نفعوا ولا ضر إلا ماشى الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وَمَا مَسَّنِيَ السوء. السُّوءُ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 117. نذير وبشير لقوم يؤمنون 118. إن إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 119. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون إن Hwaaladhi khalakum min nafsu waahidat, wajal minha zaujha liyaskun ilayha. Nafsu waahidat, wajal minha zaujha liyaskun ilayha. Hwaaladhi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 ثمرت به فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقل الدعوى الله ربه ما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فَلَمَّا أَثْقَلَ الْدَعَوَىٰ اللَّهُمَّ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ آتِيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَثْقَلَ الْدَعَوَىٰ اللَّهُمَّ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ آتِيْتَنَا لَئِنَّ آتِيْتَنَا, لئن آتيتنا لئن أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ لَئِنْ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ لَئِنْ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُمْ شِرْكًا فِي مَا أَتَاهُمَا جَعْلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعْلَا لَهُ شِرْكًا فِي مَا آتَاهُمَا شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا آتيهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما فلمما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما فلما آتاهما صالحا جعل له شلكا في ما آتاهما آتاهما صالحا جعل له شلكا في آتاهما آتاهما صالحاً جعل له شركاً جعل له شركاً في ما اتيهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون اي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وهو يخلقون أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُنَّ نَصْرًا ولا يستطيعون لهم نصرة ولا أنفسهم ينصرون أنفسهم يوصرون ولا أنفسهم ينصرون أنفسهم يوصرون ولا أنفسهم يوصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ لَا يَتَّبِعُوكُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ لَا يَتَّبِعُوكُمْ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ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 سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أم أنتم صامتون سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمفالكم عباد أمثالكم عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين فليستجيب لكم إن كنتم صادقين فليستجيب لكم إن كنتم صادقين فَدَعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَلَهُمْ أَوْ جُلٌُّ يَمْشُونَ بِهَا أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا يَبْطِشُونَ بِهَا, يبقشون بها أَمْلَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْلَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْلَمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْلَهُمُ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْلَهُمُ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها اذان يسمعون بها ام لهم اذان يسمعون بها ام لهم اذان يسمعون بها ام لهم اذان يسمعون بها اذان يسمعون بها اذان يسمعون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل دعو شركاءكم ثمك دون فلا تظرون ثمك دون فلا تظرون قل دعو شركاءكم ثمك دون فلا تظرون ثمك دون فلا تظرون قل دعو شركاء اتكم ثم مكيدون فلا تنذرون قل ادعوا شركاءكم ثم مكيدون فلا تنذرون ثم مكيدون فلا, فلا تنذرون قل ادعوا شركاءكم ثم مكيدون فلا تنذرون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 لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم يوصلون. لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم يوصلون. ولا أنفسهم يوصلون. لا يستطيعون. نصركم ولا أنفسهم يوصون وإن تدعوهم إلى الهدا لا يسمعوا إلى الهدا لا يسمعوا وإن تدعوهم إلى الهدا لا يسمعوا وإن تدعوهم إلى الهدا لا يسمعوا وإن تدعوهم إلى الهدا لا يسمعوا إلى الهدا لا يسمعوا وإن تدعوهم إلى الهدا لا يسمعوا وترههم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وترههم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وترههم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وَتَرَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَامُرْ بِالْعَدْلِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنْ مَا يَنزَغْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ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 إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف طائفن من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيث ما لا يقصرون ثم لا يقصرون يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثُ ثُمَّ لَا يُقَصِّرُونَ وَإِخْوَانُهُمُ يَمُدُّونَهُمُ فِي الْغَيْثُ ثُمَّ لَا يُقَصِّرُونَ يَمُدُّونَهُمُ فِي الْغَيْثُ ثُمَّ لَا يُقَصِّرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ بَيْتَهَا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَجْتَ بَيْتَهَا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَجْتَ بَيْتَهَا بِآيَةٍ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَجْتَ بَيْتَهَا وإذا لم, وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولجت بيتها وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من الرّبي قل إنما أتبع ما يوحى إلي من الرّبي ما يوحى إلي من ربي قل انما أتبع ما يوحى إلي من ربي قل انما أتبع ما يوحى إلي من ربي ما يوحى لَّجَأَ إِلَى رَبِّ قُل إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ يؤمنون هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وهدى ورحمة لقوم يؤمنون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 وَاذْكُرِ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغَدْوِ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ بِالْغَدْوِ وَلَا صَالٍ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَلَا صَالٍ ولا صال ولا تكن من الغافلين والآصال ولا تكن من الغافلين تضرعا وخيف تودون الجهر من القول بالغضب والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ولهم يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأمفال عن الأمفال وله يسجدون يسألونك عن الأنفال عن الأنفال وله يسجدون يسألونك عن الأنفال عن الأنفال عن الأنفال